الان نستمع معكم الى جزء من محاضرة عن الهجرة لشهيد الاثلان سيد قطب، وقد القاها في المنصورة عام 1952. واثنين وخمسينة إذا كنا نحتفل بيوم الهجرة فيجب أن نحن نكون جدينين بالاحتفال في هذا اليوم يجب ان لا يكون احتفالنا بالجدرة النبوية ككل احتفال بذكرى من ذكرات الأرض عمل يعمل من اعمال لما يجب ان يكون لهذا الاحتفال وان يكون لهذا الاجتماع جو من وان نهيئ انفسنا لكي نكون كما في حكم لمن يرون الجليل هذه من ومن لا اولى نحتاج لك وبذلنا. إلا حين نستجع وحين نتجع بأخلاقنا. وحين نتجع بأعمالنا. وحين نتجع بديولنا فيه. إلى هذا المستوى الثاني. إلى هذا المستوى بيها. مستوى بذلت المدوي الخريف. نسيرة رسول صلى الله عليه وسلم وزيرة هذا الاسلام لا يدود ان تكون تذيثا يدود ان يكون احتفالات التنبيه انما يدود ان يكون حياة الزعار وان يكون فما كان هذا الاسلام ليكون كريفا. وما رفت ايام الاسول صلى الله عليه وسلم لتكون ذكرى. انما جاء هذا الاسلام ليكون واقعا حيا في جريء اسمه. وانما رفت هذه الايام لتكون فيها في الحبث ازوة وفضية كمن يشبعه. بيذكرها. ان لم تقع في مسنا من الصر ان لم تقع في انياقنا المختاره ان لم تقع توافقا مختارا هي نتيجه الاسلام طبيعي الذات على ان يحقق ما حققه مرض في المشهور ان لم للحفل كلها. وجاء لفجالية كلها. كاذا جئنا نحنية ان نحتفل بيوم من ايامك. كما يجد ان نقرض هذا الاحتفال. انه قد اعددنا القسنا. جاء العزق المؤمنين نحتفل الصلاة. في الوجود. وكما يتهيئ جروحك أنت سهل التحصين حتى يسجّه أربعة عليه. كل من كان مقصوداً بجملة ربعي لا نجد بحر قبل أن نسمع تلك الجملة. ولم يسمع عندي من نسأل أي منك أن ترى أن جمع هذه الجملة من خلال من تجعل كلماتك المقلبة تصحى من تلك الصفات التي أتمنى لمحارب فنجد الصفحة الأولى الصفحة الأولى من صفحاتها في اليوم المجين في سلطة علمات الحينة جنسة الكلمات التي بها رزال محمد صلى الله عليه وسلم وقريش لعظمها بها بساس بشد اكترياتها بتراكها. تقضم الى ما جعله ابن طارد. في امر لمحمد. ان يريد مالا اعطوض. وان كان يريد سياسة السوئين. واذا بتنسى الكلمات من خلالي. تقضي اوه من الطفحات المسلوطة الكريمة في جارة الكبتار. والله ولك يا محمد صلى الله عليه وسلم مضطرا أن يختلف لو أن يهواك المال ولو أنه أخذ الجاه ولا ينف ستاج لذكر سعره إن كان يريد ما لا تعطيناه وإن كان يريد سياجه من ولكن محمدا كان يريد ما هو ما هو اعظم من الثلث في في يمينك. ومن الامر في في ثالث. كان يديد. ما هو اعظم من هذا السل. ما هو اعظم من هذه السماوات والقرض. ما هو اعظم من هذه الليجين والكوافز. كان يديد حقيلة تنسفت وفكرة تنسود. ومجتمعا يتكون. وإسلاما يقوم على وجه هذه الارضة. الناس. ما لم يتعلموه قبل هذا السلام العظيم. هذه الذكرى. هذه الذكرى. هذه هي الخطوة طولة. لتستقع لها محمد صلى الله عليه وسلم في بجد خضواتك. ويوجه لها انهار. ويوجه ونحن نحتفل في هذا اليوم من اليوم. حيث وجدنا انه يستطيع لا, لا ان نستجع على الاستقام. ولكن ان نتطلع الى هذا الكبير ليبقى نا وجدنا في امراح نستعد دائما يستطيع. اذا وجدنا في امراحنا خصة للتحليل. اذا وجدنا في نفسنا. لا أحتفنا في نفسنا هذا الأحداث وإنا تتوجهين على المنطقة على الأحداث الخيار يجب ان نعدد ان تتنى له. الله سبحانه وتعالى. وهو يقاطب رسوله في اول دعوة. قال له يا اجوى من افضل منهم الليل أَمْ لا تمده. نفضهم او قصم صليلا. امزد عليه. ماذا لك فالله إنا قولكي عليك قولا من فقيله. إنا عليك قولا من تقليل. لا في ولا في عباراتك. الله سبحانه منك تعالى يقول ولا حد يطفل القرآن للذكر في الذكر. فالقرآن من سورة. وعباراته من وعدد بأيك القول لانت في ذات القول ولكن تتبع في الوهيدة في الواجب في المشقة التي يحتملها ما يحصل على القول الحديث. انا تمشي عليك قول الحديث. ان الطريقة, الطريقة ليست مقروسة بالجهود والجهود. ان الطريقة مقروسة لا بل انها مفروسة بالاسلام والجماد مزينة بالجماد غلط مزينة بالغيرون والعجيش. ان الطريق الحر. هذا المعنى الثالث الذي يجب ان نتكسر ونحن نتطلع ونحاول ان نستجع بالعجي في الهجرة الخريفة. ان الثقيله وكان الدار ضيقا الثقيله كان عيدنا في الشمال محمد الله عليه وسلم? ما سنحنا كنا كثيرين بان نحتفل بيوم الصمت قومه دعوة ما تغيطه منك. كان من سورة الحريرات وكان ما ربي اني مغلوغ فالقفرا. فكلا رسولة الله عليه وقالك. لا ولن يسع دعوة ما نجعل قومك اننا خارط طريف الشام. اختار طريف لأنه جاء لكيه. لأنه جاء لكيه. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعلم ان دعوته هي دعوة للتبك. محصر طريق الزهاج. لأنه ان انتظر ان انتظر رسلا مكيلا. ان انتظر رسلا فمن يؤدي امته من يؤدي اجواء بعضهم. هذا من اجواء الزهاج. يجب ان تدرك يجب ان تدرك يجب ان تدرك في جهاز. ويجب ان يتنى لها قدرك في جهاز. اما اتدعوا في العدية الصعبة فلا يتجنى ولا نصف عليها الا الاجتاء. اما حكبتم ان تدخلوا الجنة. ولما يحبتم مثل الذين خلونا القديقين. مجدهم البأسات والجراء. وجلدين. حتى يقول الرسول والذين اعلم معه. الله. ماذا يا رسول الله? صليح. انا سراتين من الله صديق. انا اعتبر الله صديق. ولكن من مما نحتمل بذكار مما تجاهد يا جديد. مما لما يبقوا في قصة القرى. مما تحتمل مساء الطريق. حتى ما يهتم الإثار الأقرام في, في حتى ما يصل إلى نهاية السور. ما لم يقف في طاقه ذهب عند ذلك يتحقق اعطى الناس. انا لكن من الله يجب. حاجبين الى السجرة الثانية. هذا هو المعنى الثاني. هذا هو المعنى الثاني. الذي يجب ان نعد ثاني سنانات. ونحن نتضلع لكي نتفع الى ذلك الوقف الثاني. Voilà, c'est un acte qui